ضالين. آمين. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن.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 والله ورسوله أحق أي يرضوا إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنو من يحدد الله ورسوله فإن لهنا رجلا فأن لهنا رجلا ما خالد فيها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 ما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن الله وملائكته يصلون على النبي ونعذب طائفة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلمو تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمنوا بهتانا وإثما